موقف حرج جدا ارسل لم قائد الامه رسول الله واحد جاءتي مسلما والمشهد يريد ان يذهب الى ميسى عشان يامن على دينه يهرب من جحيم التعذيب والحبس اللي هو فيه فيجي الرسول صلى الله عليه وسلم هنشوف الموقف لكن جاء يرصف في الاغلال فابوه قال رسلم يا رسول الله يا محمد لقد لجت القضيه بيني وبينك بمعنى يعني فراغنا من وضع شروط الصلح ف... ف... كانوا حطوا البند يا دكتور جمعين اللي هو يعني من ذهب إلى المسلمين من المشركين أن يردوه ومن رجع من المسلمين إلى المشركين أن يقبلوه كانوا وضعوا هذا الشرط بالفعل ولا كان لسه ما تحطش لكن يعني هو اشترط ش... لكن هو قال له إن لقد... قد انتهينا عن وضع كده إن القضية بيني وبينك قد فرغنا منها قبل ان ياتيك هذا قبل ما يجيك ابني سهيل ابن سهيل ابن سهيل بن عبد فقال سلم صدقت خلاص احنا كان وضع الشرط ذا بالفعل كانوا وضعوا الشرط ده بالفعل صدقت فقال ابو جندل يا معشر المسلمين رد المشركين يفتنوني في ديني فلا فيه عنه شيئا ورده الرسول محمد صلى, صلى الله عليه, وسلم. عليه طبعا يقال ان وقال له ليه, ليه هنا يا دكتور جمال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يوافق على هذا الشرط ان لو واحد اسلم من المشركين ان هو يرده وان المسلم اللي يرتد الى المشركين يقبله يعني يعني هذا الشرط فيه جور ظاهر نعم هو لكن يبدو انه كان فيه توقيف من ربنا يريد لحكمة نعم هنشوف الصلح كان لمدة سنين وكان لم يستمر الا سنتين وكان فيه بركة عظيمة ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي جندل اللي هو ابن سهيل قال لقد عقدنا بيننا وبين القوم صلحة وعطيناهم على ذلك وعطونا عهدا وإنا لا نغدر بهم احنا خلاص اتفقنا وما علينا ان احنا مش نكبر كل هذا حتى لا يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ابن سهيل ابن عمر إلى آه يعني آه قافلة المسلمين أو إلى فريق المسلمين نعم يعني ولذلك الصحابة كانوا موقف يعني في حالة حزن شديد شاهدوا واحد أسلم لله رب العالمين وهو يعني في الحبس وجد الفرصة سانحه عشان ينضم إلى قافلة المسلمين وبعدين يقال له ان احنا صلحنا ارجع تاني لذلك قال ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول اقترب من ابي جندل اللي ابن سهيل بن العمر وكان بيدلي حمالة السيف بتاعها حمالة السيف الذي يحمله وتصور يعني حتى يمكن الولد حتى يمكن هذا الصحابي منه ي... يعني يخرج من المأزق اللي فيه المسلمين نعم. يقول فضمنا الرجل ب... بأبيه عن هذا ولعله سبق في علم الله لأن سهيلها يسلم ويحصل إسلامه من نعم. بعد ده غير إن رفاق سام يعني أجابة في, في وسط الأحداث ديت إجابة تدل على ذلك الهدف منها إن يعني اللي قلنا من المشركين مسلم سيجعل الله له يعني مخرجا وفرجا يعني أما من يرتد من المسلمين إلى المشركين فقد أبعده الله ده نحن مش عايزينه بقى يعني طيب. ده ده نصلبه لي يعني أو نقوله مرجعه لي عشان كده هو قال لأب جندل طم أنا أب جندل نبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الصحابة في حالة سكون تام ما فيش اعتراض لكن في حالة وجوم أن يمضي هذا النص عقد العشر سنوات ويقول من يسلم ويدهبا يرد والذي يعني فوجدوا أن هذا شطًا فيه إجحاف. فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى جندل وقال يعني طمأنه وقال أبشر بالفرج وبالقرب الفرج ولطبعًا هو مش بشره بس ولمن على شكلة لأن فيه ناس كتير كانوا على شكلة أبي جندل. يا أبي جندل قال صلى الله عليه وسلم يا أبي جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا نعم يبقى ده هو يعني وكان بالنعمة الله عز وجل لأنه فعلا وتحقق بشرى النبي صلى الله عليه وسلم ما كملش حتى عشر سنة ولكن الحاج... رغم البشرى دي دكتور جمال إلا أن سيدنا عمر كان له موقفين كان سيدنا عمر وسيد بن حضير وسعد بن عبادة كانوا من أشد المعترضين على هذه الوثيقة وهذا العهد وكان لسيدنا عمر موقف وحوار مع رسول الله نعم هو بس يفوت نذكر ان الموقف هذا الموقف لم في الامر عند هذا الحد ده في مجموعة من شباب قريش قرروا مهاجمة المسلمين يأخذوهم على غرة ولكن المسلمين كانوا إيه في حالة يقظة واستعداد فتم القبض على التمانين من ابناء قريش 80. رجل شاب من الشباب حاب يفسدوا محاولات الصلح بين الطرفين عاوزين ينشروا القتال لكن الرسول عليه الصلاه والسلام شوف بقى الرحمه المهداه اللي حريص على يعني حقن الدماء وعلى ان لبيت الله العتيق حرمه قرر الافراج عنه صلى الله عليه عايش شروط يعني صلى الله عليه يعني, يعني في البداية سيطر على الموقف ولم يقابل الحرب بالحرب والضرب بالضرب ولكنه يعني قبض عليهم وسيطر عليهم ثم سلمهم للمشركين نعم وعشان كده ربنا يقول في في سورة الفتح وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا يعني شوف يعني هو الحكمة ربانية ين يكف أيدي المسلمين عن المشركين ويكف أيدي المشرك عن أيدي المشركين عن المسلمين لأن في حكمة في ناس كانوا من أهل الإسلام في مكة كان ممكن الدخول إلى مكة أيضا يترتب عليه ضرر على المسلمين الذين يستخفون بإسلامهم في بورصة السلام كان حريص هنا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الله. على ح حرمات الله على الدماء وكان حريصا أيضا على حرأ أن لا يرخ فيه حرم الله آمن أو لا تنتهك حرمته. نعم. ففف يعني. رغم حرصه الشديد صلى الله عليه وسلم وحرص الصحابة الشديد على أداء العمرة حتى إنهم عندما طلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا من إحرامهم يعني وجموا ولم يتحركوا حتى جاءت مشورة أم سلمة للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتحلل أمامهم وفعلوا وانتهى الموقف على ذلك. هناك موقف آخر جمال يبين تعظيم حرمات الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن للبيت حرمة وأن للإنسان حرمة وهو موقف فتح مكة العجيب هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن للبيت حرمة ومع ذلك جاء مجاهدا وجاء معه جيشه ليفتح مكة كيف يعني نوازن كيف يقبل هذا مع كون بيت الله الحرام؟ آآ آآ لا لا يجب أن تسيل فيه الدماء. هو يعني يعني أنا ودي أن الله أضيف إلى فيما تصل بالصلح الحدابية يعني النصوص الصلح الحدابية لأنه ده يرتبط بفتح مكة آه. أو خروج النبي سلم من فتح مكة وتعظيم الحرمات إنه العقد كان مدته عشر سنين والشرط اللي هو تكلمنا عليه منذ قليل إن المسلم الذي ينسب يرسل يرد والمشرك أو الذي يشك ويرجع لا يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الثالث أن, إن الرسول العصة والسلام دخل في جواره قالوا من يشاء فليدخل في حلف محمد ومن شاء فليدخل في حلف, في حلف قرش فدخل وبأنه فكر في حلف قرش ودخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أصبح يعني أن الرسول عليه السلام زي ما نقول نوع من التحالف بين خزاعه وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما ولكنهم على شركهم على شركهم نعم ف... ولكن, ولكن منهم نفس كانوا يميلون على الإسلام ماذا وكان... يمثل هذا التحالف دكتور نعم ماذا يمثل هذا التحالف يعني يعني عنهم يضمنون لأنفسهم أصلا كانوا في مكة مم. بمعنى هذا تعرضوا لأي عدوان يبقى عدوان على النبي عليه الصلاة والسلام <متحدث> وهو كان في نوع من المودة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفاصيل هذه القصة طويلة <متحدث> وممكن <متحدث> نرجع لازل قدر لنا وتكلمنا بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن هي القضية أن هنا خزاعة قبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما في حرب موضوع بين الطرفين بين قريش وبين محمد صلى الله عليه وسلم فقال من شاء من القبائل العربية أن يدخل في حلف قريش يدخل ومن شاء أن يدخل في حلف محمد صلى الله عليه وسلم ودي انك فرصة علشان من أراد أن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقاش عدو للطرف وس <متحدث> وبعد أن تم توقيع الصلح إذا يشاء إرادة الله عز وجل إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة طبعا فاتنا نذكر ومن شروط الصلح أيضا أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام اللي هو العام السابق للهجرة يرجع إلى مكة وأصحابه ما يدخلوش حرم الله الآمن ما يعتمروش وذلك يعني يجب أن يتحللوا من الإحرام وينحروا ويرجعوا إلى المدينة المنورة دون أن يتحقق الهدف وهو وقضي الموقف على ذلك وقلنا أن دلوقتي بعد كده في موقف آخر يبين نفس الشاهد وهو فتح مكة أستاذاك نأخذ بعد الفاصل مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود لنكمل الحديث عن تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرم الله تبارك وتعالى أهلا بكم من جديد. ثانيا دكتور جمال كان في نقطة حك عاوز تختن بها الحديث عن صلح الحديبية قبل ما ندخل على فتحه كاتفض. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما تم توقيع الصلح أمر الصحابة إنه اللي عنده هذه ينحره ويتحللوا نعم. ويحلقوا ويتحللوا من من ملابس الأحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم وجد أن الصحابة لم ينفذوا التكليف. فرسول السلام تضايق أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ينحر الهادي واتحلل فدخل على أم سلمة أم المؤمنين سلمة وقال لها هلك المسلمون يا أم سلمة ما عاش الكلام فأم سلمة كانت ما شاء الله السيدة فأم المؤمنين قالت تريد أن يفعلوا قال نعم قالت له إذن افعل أنت انحر وتحلل واحلق وتحلل وسيفعلون مثلك رسلاً ما شاء الله استجاب لنصيحة أم سلمة وخرج ونحر وحلق وتحلل يقول الصحابة اندفعوا كل منهم يعني في في تحقيق هذا الأمر لأنهم عندما رفضوا في المرة في الأولى دكتور جمال لم يكن يعني عصيانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يعني وكأن صعبان عليهم إزاي نبقى بعد ست سنين وعاوزين نعتمر وعاوزين نطوف وعاوزين كذا ونرجع كده من غير ما نعمل حاجه وحاسين مظلومين في الموقف ده وظهر هذا في موقف عمر بن الخطاب لما راحنا راح اعترض عمر بين ابي وسلم قال له الست رسول الله قال نعم الستنا على الحق هم على الباطل قال نعم قال بلا نعم بلا طب هل انت مش انت قلتنا نحن ان البيت العتيق ده ونعتمر قالوا وليس مشكين وليس وليسوا مشكين نحن مسلمين قال طالبلا. قال بلا قال انت مش هاتين ان نحن احنا ونعتمر قال قلت لك السنه دي قال له لا قال له إن شاء الله ستأتي وتعتمر وسيتاح لك أن تستمتع ببيت الله العتيق لم يكتفي عمر بن الخطاب بهذا الذي يعني حدث ذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقال نفس الشيء أليس رسول الله أليسنا على الحق وهم على الشرك أليس مش فقال اسمع يا عمر إلزم غرزك إنه رسول الله ولن يعصي وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر خا... يعني أنه قال لي يا عمر أني رسول الله ولن أعصيه كذلك أبوكشوف الصديق دي الله عنه ده مفاهيم رائعة دكتور جمال لا. يعني على الطريق يعني وإحنا ماشيين كده أن إزاي إن نقف عند حدود الله ونقف عند قول رسول الله وسناته صلى الله عليه وسلم ويعني ما كان لمؤمن ومؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم لا. ما مش هنقعد نختار بقى نقعد بنا قال ولا رسوله السلام قرر ولا حدد من نجب أن نحن نختار نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير نعم فلذلك أنا أعوز أقول إذن يعني الـ الـ الأمر لكن في النهاية ممكن يحدث جدال ونقاش لكن في النهاية يحسم النبي صلى الله عليه وسلم ولي الأمر حسم من القضية صلى الله عليه وسلم رسول الله الذي يوحى إليه من السماء ها؟ هطول سمعنا وأطعنا قلت وندفعوا ينفذون أمر الله ثم أمر السلام وعارفين ده واضح أنه أمر توقيف من الله إنه رسول الله ولم يعصيه ولم يضيعه فعلا فده البركة هنا في الطاعة من اللاكة ف... النظر كانوا يقول جمال إن المشورة اللي تمت هنا واللي على إثرها يعني نجى الله المؤمنين من المعصية ومن الهلاك كالفاو سام رايح بيقول للسيدة أمه سلمة هلك المسلمون الحاجة اللي نجت المسلمين من هذه الهلكة مشورة الزوجة اللي يمكن في الوقت الراهن المسألة دي محدودة أو شوية قليلة يعني قليل من الرجال من يستشير زوجه والأقل منهم من ينفذ المشورة يعني يعني لو أن هناك قلة تستشير فليس كل من يستشير ينفذ ما أشير به عليه يعني نساء النبي لستنك أحد من النساء يعني ده استغاء الأمهات المؤمنين لهن شأن عظيم عند الله عز وجل يعني أفهم من كده لا, لا نستشير نحن وزوجاتنا يعني لا لا لا تشوف يعني هو ده بعلمنا يعني <تصفيق> أهمية الشورى وهمية <تصفيق> الست العقلة المفروض أن الواحد ما تخيره المطافيقم فينا، نعم. فهو دخل اختيار النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى فكرة يعني، لكن هو أسلم يعني برضو الصحابة بشر، وظاهر الأمر إن أنا أبقى عند بيت الله العتيق الذي لا يصد عنه أحد، نعم. وأنا لابس ملابس الإحرام وبعد ست سنوات نطرد من مكة وأنا الداخل وأمنع، وبعدين أن أقبل بأن أنا، عشان كده يعني شرع الإنسان لما ينوي الحج والعمرة. ولنبيك بعمره أو لنبيك رج إلا أن يحبسني حابس سمح لي حس حبستني علشان <تصفيق> لأنه لو لم يكن يب عليه القضاء وال و, و... و... و... و... و... أو يحج مرة أخرى فلذلك <تصفيق> هنا النبي صلى الله عليه وسلم العجيب لكن ده كان هنا بقى انتصار على النفس هنا تعظيم الحرمات الرسول عليه الصلاة والسلام حرص على أن لا يقتحم بيت الله العتيق اقتحاما وله حرمة ظل هو من الجبابرة هذا البيت العتيق وكمان حرص على حقنه لذلك سبحان الله هم في الطريق إلى المدينة المنورة رجعوا نزل قول الله تعالى في سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو اللي أنزل السكينة ترى. يعني بشرة لما سيحدث من فتح مكة بعد ذلك أم حق. أن مجرد العودة هذا العام ومجرد هذا الصلح يعد فتحاً يعد فتحاً هذا يعد فتحاً وكانت بشرة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل المكة عمل فتح كان يقرأها وهو داخل صلى الله عليه وسلم ب... لكن هي نازلت فين يعني عاوز أقول إذن الصلح كان فتحاً الله. القبول بهذا الصلح الذي وراءه الصحابه بالنظر البشري المجرد بدون يرفع كان ربنا سبحانه الصحابه يرفعوا معنويات الصحابه كانوا ما هذا نص وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون وبعدين طاعوا رسول الله من يطع الرسول فقد اطاع الله اطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا وأجل الأمر منكم الذين يحكمون فيكم بشريعة الله سبحانه وتعالى فإذن هنا يعني عشان كده ربنا أنزل جلوه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ولله جنود السماوات الأرض وكان الله عليما عليماً حكيماً يعني عشان كده ربنا سبحانه وتعالى هذا اللي بحن نبني معظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب ومن يعزم شعائر التعظيم الحرمات وتعظيم الشعائر دليل م. على الإيمان وعلى القلب المطمئن بالإيمان فهذا هذا الذي يعني نلمحه واضحا جليا في في فتح مكة في صلح الحديبي و و ونعود بعد ذلك إلى فتح مكة وأنه يمثل بلمحا آخر يوضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن للبيت حرمه. كيف كان ذلك رغم أنه دخل مشرع السيف أو رافع عن سيفه صلى الله عليه وسلم؟ بالنسبة لفتح مكة. لا ما هو مشرع سيف ولا حاجة. م. يعني هو طبعا يعني أسباب فتح مكة يعني برضو علشان هو سافر النبي صلى الله عليه وسلم في العام الح أسامن لل للهجرة. إن كما قلنا أن خريش عانت خزاعة عانت أن كان في بنو بكر عدت على خزاعة وقتلوهم في حرم الله عز وجل وأداروا حرمة البيت العزيز. بنو بكر دوات اللي هم كانوا يعني أحلف لقريش وخزاعة اللي هم حلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوه نعم بناء يعني عاوز أقول هنا ده بناء على صلح حديثين. نعم. إن بنو بكر في حلف قريش وخزاعة في حلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال إن قريش يعني أعانت بني بكر على خزاعة حلفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالخيل والسلاح والرجال م. يعني إذن قريش نقضت العادة هنا إن أمدت بني بكر بالمال والسلاح والرجال فقتل الخزاعيون أكثر من عشرين من رجالات خزاعة ولما لجأت خزاعة إلى حرم الله شوف بقى الفرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين خزاعة من لما كثر فيها القتل يعني استغاثت بالحرم دخلت الحرم هنا كانت في حتة اسمها الوتير على الوتير من مياه اسمها الوتير اعتصمت بالحرم الآمن لأنه حرم بحرمة الله يوم بالقيامة فواحد من بني بكر ذكر بني بكر وهو داخل وراء خزاعة في حرم الله الآمن قال له إلهك إلهك, إلهك خلي بلك وقف بيت الله العتيق ده حرم الله الآمن الذي جعله عتقا من الجبابرة فقال الرجل من بني بقر لا إله بعد اليوم لا إله إلا الله أحد ولا شريك شوف شوف وصلت يعني عتوا وتجبروا وأهضروا حرمة الله بيت الله العتيق وأهضروا حرمة كمان الإنسان ده الفرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمة الإسلام دواما يا أستاذ أشرح فتظل رباهم رسول الله محمد صلى الله, صلى الله عليه وسلم الذي وقف في حجة الوداع وقال أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا أيها الناس لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم الرقابة بعض طيب كيف كان تصرف رسول صلى الله عليه وسلم عند يا دكتور جمال عندما لجأ هؤلاء حلفائه إلى بيت الله الحرام هو يعني طب كيف وصل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكيف استقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر <تفضل> يعني الرسول عليه وسلم خرج وفد من خزاعة وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بن سيد من خزاعة كان رئيس الوفد ذهب اشتغيث بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رب اني ناشد المحمدة حلف ابينا وابيه الاتلدة اقتطع بعض الكلمات التي قالها فانصر هداك الله نصرا اعتدى وادعوا عباد, الله وادعوا عباد الله ياتوا مددا فيهم رسول الله قد تجرد انسيم خسفا وجهه تربدا ان قريشا اخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة هم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا فقال صلى الله عليه الموقف كله بهذه نصرت قال صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم الخزاعي شوف وده كان في شهر رمضان في السنه الثامنه من الهجره في تسعة رمضان 10 شوف الرسول صلى الله عليه يعني موقف في معاهده بين وبيهم ما العهود وذلك الرسول صلى الله عليه يعني عمرو بن سالم استغاث بنو صلى الله عليه والرسول علّم نصرت هنا المقصود بها إن يعني نحن سوف ننصرك يعني سوف نأتي معك وننصرك نعم نصرت يا عمرو بن سالم هو نصرت عن ه مش هن ننبى دعو عنكم وسنؤدي بالذين يتجرؤوا الذين لأن هالقضية مش قضية دماء إهدار الحرمة حرم الله الآمن وإهدار لدماء المسلمين أنا بس أقوله عشان الذين يتكلمون عن المسلمين للإسلامي عندهم حرم يتهمونهم بالتطرف ويتهمونهم بالإرهاب والكلام ده حرم آدي, آدي, آدي, آدي أمة محمد الرجل بتاع الفاتيكان ده اللي بيتهم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الناس مش عارفين الجهل يخيم على العقول التي تهيمن على أجهزة الإعلام التي تصب التهم صبا على الإسلام وأهله شوف الحرمة بتاعت الإنسان عبد الله عليه الصلاة والسلام وكمان رسول عليه الصلاة كون أنه يستجيب لاستغاثة خزاعة لأن ربنا سبحانه وتعالى الرسول عليه السلام قال ايه انصر اخاك ظالما او ظلومة قالوا طب ننصره ظالما مظلوما كيف ننصره أن قال تردوا عن ظلمه اهله خذاع مظلومين وقال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم ينصر امرا مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حلمته الا نصره الله في موضع يحب فيه مصرته فماذا فعل رسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو بس اللي يهمنا بالدار تقول اذا نصرت خزاعه واجب على النبي اشطا والسلام ولذلك استجاب وقال بصرت يا عمرو بن سالم الخزاعي لكن قبل ما يعني يعني يتخذ قرار وهو طبعا القرار الذهاب الى مكه كان حريصا على ان يعذر الى قريش بعت لهم رساله قال لهم انتم عملتم كذا وكذا وكذا فالحاجة الأولانية انكم تتبرأوا من حلف بني بكر وتودوا القتلة وتعتذروا عن هذه الحرب التي قمت منها. شوف يبقى أول حاجة نحن خلاص براء من بني بكر والقتلة دول نحن نولي القتلة لأننا كنا سبب في ذلك وإلا يبقى الاختيار الثالث هو الحرب نعم فكان الرد من قريش لا لا احنا نتبرأ من حلفهم ولن نودي القتلة واحنا مستعدين للحرب اعتبرها فإذا كان في هنا موقف هنا بقى هنا ومن يعظم حرمات الله فهو خير الله عند ربه في الدماء وبيت الله العتيق اهدرت حرمته والإنسان اهدر حرمته فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم عشان كده لم يفاجئ خريش بالحرم حرمة المسلم عند الله تبارك وتعالى أشد من حرمة البيت الحرام نعم أيه نعم وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة في مشهد من المشاهد أعتقد احتمال يكون يوم الفتح وقف ما أكرمك وما أطيبك وما أعظم قدرك عند الله عز وجل ولدى مبرئ المسلم أعز على الله منك نعم الله ولشوف ال شوف الإنسان وحرمة ولذلك الكعبة. رغم أن هذا الأمر قد قد يديره حربا في البيت الحرام إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل لينصر إخوانه و, و ولأنه يعلم أن حرمة المسلم أشد على الله تبارك وتعالى من حرمة الكعبة نعم فاش كلام ولذلك ال أبو سفيان بن حرب حس إن ق قريش اقتر اقتر يقترفت حماقة كبيرة ولذلك توجه من مكة الى المدينه علشان يقابل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له خلاص احنا مش نعمل حاجه ثانيه ونظل على العهد والمساق الذي بيننا وبينك لكن امام نقد قريش للعهده المسيق كان عليه السلام ان يتخذ قرار في الخروج الى مكه وكان ده في شهر رمضان في الـ الـ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم امر اخوانه بالاستعداد للخروج حوالي الاف مقاتل استداد الخروط لكن كان حريصا على تكتم الأمر يعني حد يشعرف هو رايح فيه لماذا؟ عاوز يفاجئ العدو قبل أن يستعد حتى لا يكون قتال وحتى تكون خسائر بشرية وحتى لا تهدأ حرمت حرم الله الآمن. الله يعني المفاجأة هنا لم يكن الهدف منها هدف استراتيجي حتى ننتصر ونأخذ المعركة وفقط كما أن المعروف أن المفاجأة دائما من يعني تكتيكات ومن أسليب الحرب وأيضا من نهجه صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان ولكن هدفه هنا كان تحديدا الحفاظ على بيت الله الحرام من الدماء وحتى يعني يصلون إليهم فجأة وعندئذ قد يسيطرون على الموقف دون أي حرب أو دون أي دماء نعم زي قالوا كده حرص صلى الله عليه وسلم على كتمان هذا الأمر حتى لا يصل الخبر الى قريش فتعد العدة لمجابهته نعم وفي نفس الوقت كتموا عن مين حتى اقرب الناس اليه ابي بكر الصديق بل بكر الصديق يعني ذهب الى عائشة بنته يسألها الرسول السلام مجلكش اي ناس يذهب في هذه الحملة شوف, شوف سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يتحمل المسئولية العظيمة خلي بالكم يتحمل مسئولية الامة مسئولية البشرية كلها فاذا رسول السلام كتم الخر، وبعدين علشان يعمي على قريش، عمل عقد اللواء لسارية، ظن في مكونة من ثمانية رجال إلى بطن أضم في اتجاه آخر غير مكة المكرمة، في منطقة من باب التمويه. يعني. من باب التمويه، نبرتالات، وبعس كمان، وبعث العيون لمنع وصول المعلومات إلى الأعداء، إلى قريش، يعني إيه؟ ما هو بيعد العدد والعدد كبير. ولذلك عمر بن الخطاب كان يشوف في هالطرات احسن يكون فيه عملاء لقريش يتصنطوا الاخبار فيعرفوا ان فيه استعداد ويذهبوا ينقلوه لا. الى قريش فكان صلى الله عليه وسلم كما قالوا بعث العيون لمنع وصول المعلومات الى قريش ومش بس كده ودعى الله عز وجل بالأسباب. لكن خايف انه ممكن ايه حاجه تحصل وقد كان فعلا انه في صحابي حاطب بن أبي بلتع ارسل رسالة من خلف النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل مكة لعل يكون له يد عند اهل مكة بحيث انه اذا حصل شيء لا يصيبه ولا يصيب اولاده لا. لكن هنا نزل الوحي من السماء شوف لان هو هو الرسول اخذ بالاسباب ان المفروض البعث العيون لمنع وصول المعلومات الى العدو لكن في عين خرجت امرأة تحمل رسالة من حاطب ابن ابي بلتعوه الذي احد الذين شاهدوا بدرا يقول لاهل مكة ان محمد هيخرج اليكم في طريقه اليكم الى مكة المكرمه عشان يعد عشان يبقى له يد طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل بعض الصحابة علشان يقبض على الست اللي معاها الرسالة ويمنعوها انها نمكه فوزهب الوفد واستطاع ان يخرجوا برساله بادب جم ورجعت الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاب حاطب النبي وقال صلى الله عليه وسلم آآ آآ ما, فع... ما دفعك الى ذلك يا حاطب قال له يا رسول الله, الله انت كلكم لكم يد لكم اهل لكم عشيره لكم عزوه فانا خشيت انا من ليش حد هناك اني كون يعني تحسس بالدائرة فيبقى لي يد عندهم فقال عمر بن الخطاب دعني اضرب راس هذا المنافق يا رسول الله عجوز عمر بن الخطاب هو غير أمة هذه خيانة تعتبر بالمنطق البشري الخيانة فقال خيانة أضمة كمان ف... لكن شو بقى الرسول صلى الله عليه قال يا عمر حاطب شاهد بدرا والعلا صلى الله عليه وسلم ربنا صل على طلع على أهل بد فقال عملوا ما شئتم فإنني قد غفرت لكم شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو شعواني ذايم جربنا وما جعلنا ورسلناك إلا رحمة للعالمين الله عليه وسلم فبإذن ذل، دل... الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ أكثر من من سبع عشان منع الوصول أي خبر ب... بخروج ال ل... لفتح مكة الشيء الآخر ضف إلى ذلك الدعاء يقول صلى الله عليه وسلم اللهم خذ على أسماعهم كان رفع يده لله اللهم خذ على أسماعهم و فلا يرونه وخذ على أسماعهم ولا أبص و ولا يسبعون بنا إلا فجأة نعم. يعني ما يشوفوناش إلا فجأة ولا يسمعون بنا إلا فجأة. كل ده علشان إيه إنه العدو لا يأخذ الحذر. لا يأخذ حذرة حذر. ويستعد نعم. بالسلاح والعتاد والجنود وعند إذن تكون حرب طاحنة نعم. يعني يموت فيها الكثيرين. نعم وكمان شيء الشيء الذي يلف يلفت النظر إنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو خارج في الطريق أسلم بعد الـ الناس الـ الناس أسلموا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله ابن أمية ونزل عند مر الزهران وفي ساعتها كان خرج فلان ابن أبو سفيان ابن حرب خرج فأسلم بين دير رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. رسل وضع خطة لدخول مكة. استاذ هناك تفضل الخطة بعد الفاصل؟ مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل نلتقي بالخطة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة نلتقي بعد الفاصل وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم خطة لفتح مكة. ما هذه الخطة؟ ده اللي حنعرفها حالا من الدكتور جمال. تفضل تفضل. أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وزع المهام على صحابته من المهاجرين والأنصار. أذكر منهم على سبيل المثال خالد بن الوليد. نعم. ثانياً حك نأخذ الخطة يعني كخطوط عريضة أساساً. هذا الشاهد فقط. عايز الخطوط العريضة. يعني كرمة البيت الحرام. يعني هو ال يعني اللي إحنا نشوف دكرام الصحابة. كانوا في هذه الغزوة لا. عاوز الناس العقلاء فلذلك هو اختار خالد بن الوليد وابا عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام واختار ايضا سعد بن عبادة يعني شوف هو وجه المج... الموزة المهام لكن اللي يهمنا في الضرع في هنا الذي نذكره انه يعني بعث سعد بن عبادة في كتيبة من الانصار في مقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وامرهم مش اوصاهم بس امرهم ان يكفوا ايديهم ولا يقاتلوا الا من قاتلهم ما تشتبكوش حد قتلكم معا يعني الدفاع عن النفس لا. الحاجة التانية انه بعد ما وضع الخطة دخل المسلمون مكت من الجهات الاربع يطبق عليهم جميع الجهات كانت هذه كانت ضربة قاسية لفلول المشركين الا المنطقه التي توجه اليها خالد بن الملي... الوليد لي هناك متطرفي قريش هذكر منهم اسماء مهمه لنشوف منهم كان عكرمه ابن ابي جهل الذي من الله عليه بالاسلام بس. بعد ذلك وكان منها صفوان ابن اميه وكان منها سهيل ابن عمرو الثلاث يعني شفتوا سهيل ابن عمرو الربنا سبحانه لا هو اللي بعد كده يدخل دولا كان يعني متطرف وكان خالد بن الوليد في في الموقع اللي حتى اسمه الخنزة كان فيه اشتباك مع المتطرفين لم يستمر طويلا وبعدها هرب المتطرفون يعني دي يعني يعني الرسول صلى تعليماته عليه ثم إذا الرسول صلى لما دخل مكة أعلن قبل دخوله إلى مكة قبل أن يدخل مكة دعا اللي لما نسموحنا حظر حظر التجاوز أيوة علشان ما يبقىش فيه هرج مرج يعني إذن يعني بدأ يسكن الناس فأمكنهم التي إذا سكنوا فيها كانوا آمنين, آمنين من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن, آمن من دخل البيت بيت الحرام فهو آمن وأغلق الباب على نفسه فهو آمن نا. يعني إذن الرسالة أعلن حالة إيه زي ما نسميه منع التجول او حظر التجول لا لا لا يريد اصطدامات ولا لكن هو بلغه العصر كما يقولون انه قبل دخول مكة اعلن عشان ال 10000 يدخلوا مكة قبل قال كل واحد حظر التجول ممنوع الخروج من البيوت اللي هو يقول لكي يعني يصلوا إلى أقل قدر من الاشتباكات لمنع الاشتباكات لأنه لو دخلوا والناس خارج البيوتة ممكن يحصل وتختلط الأمور وما يزوج في الكنم ويصلوا أقل قدر من الاستفزازات مش بس اشتباكات واستفزازات رسول الله عليه وسلم وكان الشعار كما قلنا الدخول كما قلنا شعار النبي صلى الله عليه وسلم البطفوع مدخل دار أبو سفيان زي ما قلت هو فوأمن دخل البيت في عتيقة فوأدم أغ أغل يعني الأغلق هذا بعد شو ليبي أبو سفيان تحديدا دكتور جمال مع أنه كان مازال لما أسلم أبو سفيان بس حتى هذا الحين لم يكن قد أسلم لا هو كان أسلم قبل ما يدخل مكة أسلم في, الط... في الطريق يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال أبو عباس العباس عمن سلم قال للرسول قال له أبو, أبو سفيان رجل حب الفخ فجعل له شيء فقال من دخل بيت أبو سفيان فأم فهو قام يعني اعتار حبي تدي له مكانه يعني عزيزة قوم من زل فهنا عيصاته والسلام عش شوف الرسول بالمؤمنين رأوفه الرحيم بل هو بالبشريه صلى الله عليه وسلم رفيق لأنه لا يريد لهم إذا الخير ويجيه صلى الله عليه وسلم فن التعامل مع الناس يعني كل واحد حسب شخصيته وحسب ما ما يحبه هو نعم فاش كلام فاش كلام فالرسول عليه وسلم كما قلنا اه دخل الرسول الله وعليه عمامة سوداء بس قبل أن أقول دخل بلغه خبر مهم جدا أن سعد بن عبادة لما شاف أبا سفيان قال اليوم يوم الملحمة اليوم فيه تستحل الكعبة مم الرسول شوف هو كان في مقدمة الرسول صلى الله عليه وسلم جيش النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله أمره إنه ما ما ما مع حد إلا في حالة دفاع للناس لكن نجد هنا سعج بن نباع خالف اللي أعلن شعار قال اليوم يوم الملحمة اليوم استحل فيه الكعبة فقرع رسول الله عليه نزع منه يعني الرسول الله عليه وسلم موقف في هذا ال في هذا الخروج والانحراف عما أوصى به صلى الله عليه وسلم. نعم على شكل الرسول صل الله عليه وسلم أخذ الرأي من سعد بن عبادة وأعطاه لابنه قيس بن سعد بن عبادة. الله على حكمته كلا. نعم يعني ماذي ماذي يعني برضو ما أخذش منه ال الرأي وأعطاه لأي أحد لأن برضو هم قبائل وكذا وحتى يعني لا تنشب بينهم بعض الخصومات أو كذا أعطاه لابنه يعني معاك أنا مش هيعترض ولا حاجة سيدنا سعد يعني فرضو حرص على مشاعر الإنسان لا. ما ده من الأنصار يعني أنت غلصت بس فرضو مش مش هتبحك لا لا مشاعر إنسانية لا. دولا من الذين حضروا بيعة العقبة سعد بن عبادة بن سعد معاذ يعني دولا خيار دولا اللي نصروا الله ورسوله ف... فممكن وإيه ده شعار يعني لأنه وطبعا ما فعل أهل بكة بالرسول وخرجوه من مكة وطردوا المسلمين في أرزاقهم ومعايشهم وحصرون في شعب أبي طالب وقتلوا سبعين في في في في في غزوة أحد، فعني عملوا أشياء كثيرة فكون سعد بن عبادة في المرحلة في الموقف ده يقول الكلام ده قال هذا يوم يعني الملحمة اليوم تستحل الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يحسن موقف، بعدها أخذ الرأي وسلمها لقيس بن سعد بن عبادة صلى الله هذا يوم تعظم فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة وكما قلنا بمجرد الرسول عليه الصلاة والسلام آآ آآ يعني قال هذا خلاص انتهت كل سمعة وطاعة وعلق على اليوم يوم المرحمة فقال صلى الله عليه وسلم بل اليوم يوم المرحمة ويوم المرحمة نعم عليه الصلاة والسلام نعم خرج فإذن الرسول عليه الصلاة يعني من رحمة ربنا دخل ونجح صلى الله عليه وسلم في إنه يدخل إلى دون إراقة دماء طب أستاذنا حتى إن فضل من وقتنا حوالي دقيقة دقيقة أو نص ناخد فيهم بقى يعني ال ال الشاهد من هذه المسألة والجوانب الأخرى زي رسول صلى الله عليه وسلم مثلا عندما اعلن العفو العام عنهم وعندما اجتمع بهم في المسجد ااا إي إيه جوانب رحمته صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وكيف يظهر فيها حرمة المسلمين نعم هو يعني هو طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان لما دخل إلى مكة قمة في التواضع لله عز وجل يقوله معتجر بعمامة برد حبارة كان لفيفة على دماغه وردامل على ظهره ويقول صلى الله عليه وسلم كده خاف برأسه متزل ما احنا بيقول لا يدخلها إلا خاشعا متزللا نعم بين الهي يقوله درجة أنه يعني اللحلة بتاع صلى الله عليه وسلم كادت أن تلامس واسطة رحله يعني شوف صلى الله عليه وسلم الله تقل الله تقل الله. وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحة مبين عليه الصلاة والسلام دخل وسلم وعليه عمامته بدون إحرام علشان نبيشوفنا قد إحدى حاجة وهو وضع رأسه وطواذه عن لله حين حتى حين رأى ما أكرمه الله به من يوم الفتح حتى أن بطنه لا يكاد يمس وسطة الرحل وهو يقرأ سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا نوافيرا فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم حينما دخل المك كعبة صلى الله عليه وسلم وإذا بأهل مكة يجتمعون فيها فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خائف متصور من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا برسول يسألهم وما ذكرهم بجرائمهم قال لهم ما ظنكم أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء شوف العظمة يعني شوف يا بلال اصعد رغم على رغم أنهم هم الذين أخرجوه من هذا المكان ورغم أنهم هم الذين ردوه من سنتين بس لما جيه يعتمر ورغم أن هم اللي يعني بغوا على حلفائه ورغم كل هذه وحاولوا الأمور... قتله وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله, وخ... الله خير مكرين يعني يعني أن ما, أن كانش ما كانش الشيء نفسه عدوانية ما كان فيها هذيل المسكن يا دكتور جمال اللي هما عملوه أخ كريم وابن أخ كريم طب أنت كنت فين يعني من زمان ما أنت عارفين إنه أخ كريم وابن أخ كريم من زمان ومع ذلك الرسول صلى يعني عدلهم الموقف وقال لهم اذهبوا فأنتوا متورطا نعم فهنا يعني نلاحظ الشيء الذي يلفت النظر إن عيسى والسلام اللي هو مستشعر نعمة الفتح هو ده محمد الذي خرج مطاردا وأبي بكر الصديق ومكلوب رأسه في مقابل مائة ناقة وفي قطاع من أبناء الأمة العربية قريش يريدون أن يقدموا رأس النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل مائة ناقة يقدمون رأس خاتم المرسلين رحمة الله, الله, الله, الله. للعالمين يع يوحذرون يع يعني شوف يعني فهو استشعر لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخل لنا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون يعني إذا نشوف هو الذي أرسل رسوله وبجوده الحق اللي يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدة نعمة عظيمة عودة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثمان سنوات فاتحا في عشرة ألاف مقاتل هذا المطارد خرج هو أبكر المطلوب رأسه فيرجع في عشرة ألاف مقاتل انت انصر الله ينصركم صلى الله عليه, عليه وسلم ومن ثم كان نصر الله له في هذا اليوم العظيم يوم الفتح مكة الذي كان فيه العفو سائدا والرحمة فيه سائدة وكما قال صلى الله عليه وسلم اليوم يوم بر ووفاء عندما أعطى مفتاح الكعبة لعثمان بن طلحة نعم. الذي كان معه المفتاح قبل الهجرة وطلبه منه صلى الله عليه وسلم فأغلظ له القول إن إلا أن رسول صلى الله عليه وسلم تحلم معه وأعطاه المفتاح رغم أن عليا كان يريد هذا المفتاح مع السقاية إلا أن رسول صلى الله عليه وسلم أعطاه لصلحة اللي عثمان بن طلحة وقال له اليوم يوم بر ووفاء لم يعامله بمعاملته في الجاهلية نعم نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه الله عليه خيرا دكتور جمال ونشكركم على هذا الوقت الطيب الذي مر معكم سريعا لا ونسأل لا لا الله أن يجعله في موازينكم وموازيننا وموازين المشاهدين جميعا ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى من قصة الصراع لكم مني أطيب المنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته